ا ل إ ح س ا ن ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي والتوزيع تقدم لكم ا ل ح لله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفان أ ح د أ ي ض ا يقول الله تبارك وتعالى في س و ر ة ا ل أ ن ع ا م ب أ م ر للرسول صلى الله عليه وسلم غل إ ن ن ي هداني ربي إ ل ى صراط مستقيم دينا غيما م ل ة إ ب ر ا ه ي م حنيفا وما كان من المشركين و ل إ ن صلاتي و ن س و ك ي ومحياي ومماتي ل ل ه ر ب العالمين لا شريك له بذلك أ م ر ت و أ ن ا أ و ل ا ل مسلمين ا ل آ ي ا ت م ن ا ل آ ي ة 161 إ ل ى ا ل آ ي ة 163 غل ي ا م ح م د إ ن ن ي هداني ربي إ ل ى ص ر ا ط مستريم و اي ل أ إ ن س ا ن أ ر ا د أ ن يحتل مع رسول صلى الله ع ل ي ه و س ل م ا ل ص ر ا ط ا ل مستريم م و ج و د و أ ن ه ذ ا ص ر ا ط ي مستريم ا ف ا ت ب ع و ه و لا ت ت ب ع و ا ا ل سبب ل ف ت ف ر غ بكم عن سبيل ي بعدين قال ديناً قال قيما م ل ة إ ب ر ا ه ي م حنيفا ً وما كان من المشركين و م ل ة إ ب ر ا ه ي م معناها م ل ة التوحيد وده هو جد ا ل أ ن ب ي ا ء ودي ا ل ع ق ي د ة السليمه اللي ربنا سبحانه وتعالى أ م ر الرسول صلى الله عليه وسلم تمسك بها ل أ ن ه ده الدين الصحيح دين التوحيد الناس ا ل آ ن ما حكموا شرع الله سببهم شنو ل أ ن ه فقدوا ع ق ي د ة التوحيد والناس من ي ف ق د و ا ع ق ي د ة التوحيد فقدوا ا ل أ س ا س زي ا ل م ر ك ب ة ا ل ج ا ر ي ة في بحر ما عندها ح ا ج ة ل ف و ا بها ج ا ر ي ة س ا ك ن ولذلك الناس ا ل آ ن دينهم دين س ا ك ن دين بايظ والله دين ما لا يؤيي غيمه عند الله الدين الغيمه هدى قال ربنا قال الرسول قل إ ن ن ي هداني ربي إ ل ى صراط مستقيم دينا غيما م ل ة إ ب ر ا ه ي م حنيفا وما كان من المشركين قل إ ن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك أ م ر ت و أ ن ا أ و ل المسلمين ا ل عايز الدين صحيح يتمسك بالايات دي ويتابع الرسول ده الدين الصحيح د ي ن ينبني على ا ل ع ق ي د ة وربنا أ م ر الرسول صلى الله عليه وسلم يتمسك بهذا الدين الدين البتدي بيه ب ش ه ا د ة لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله نبي الله إ ب ر ا ه ي م الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الاسم في ا ل ق ر آ ن الكريم سبعين م ر ة جاء ت س ع ة وستين في ا ل آ ي ا ت و ص و ر ة سماه ص و ر ة إ ب ر ا ه ي م وده كله عشان يلفت نظر الناس و ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن هذا الرسول حديث عجيب و أ م ر ا ل أ ن ب ي ا ء كلهم ان ي أ ت س و ا به و حتى محمد صلى الله عليه و سلم أ ف ض ل الخلق و أ ف ض ل ا ل أ ن ب ي ا ء و المرسلين ربنا يقول الله تبارك و تعالى إ ن ابراهيم كان أ م ه غانت لله ح ن ي ف ا و لم يك من المشركين شاكر ل أ ن ع م ه اجتباه و هداه إ ل ى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه و إ ن ه في ا ل آ خ ر ة لمن الصالحين ثم أ و ح ي ن ا إ ل ي ك أ ن اتبع م ل ة إ ب ر ا ه ي م حنيفا وما كان من المشركين صورة ان ل ح ل ابراهيم ل إلى الآية آ آية ي ا ت من إن 120 123 إ كان أ م ة ا ن شاب نشا على العقيده السليمه نشا على دين التوحيد و ذ الدين ا الدين كله في التوحيد أ ي إ ن س ا ن ما وحد الله ذاته ما مسلم حتى كان حتى مسلم يصلي ويصوم وما ي و ويزكي ويحج ل ل ع م ب اكثر المشركين الان كل الان عدو التحكيم ذي هو الشرك سبب الشرك بالله, بالله وعقيده التوحيد مفقوده عشان لاننا ك إذا إذا حدود مختلفين ة عند الله سبحانه وتعالى ودين ربنا شدة في العقيده معناها مختلفين في أ س ا س الدين ا ل آ ن إحنا خلافاتنا مع الناس ل ي ه ب يطردون من المساجد ل ي ه ا ل ن ا س ب يقف ضدنا ع ش ا ن ع ق ي د ة التوحيد وكل د الدعوة ي طبيعة دي ا ل أ م ة ا ل آ ن تقف ضدنا في هذه العقيده ة وربنا ر ب إن قال ا إ ي ليه اللي العقيدة السليمة مشركين يصبح بإيه بالتوحيد يقول حنيفا م أمة أمة الموحد كلهم أمة بأمة أمة كان كان كان كان كده ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى غانتا لأنه عنده لأن أهل لله هو هو وبعد شاكر ا لان عمرك تباه وهداه إ ل ى صراط مستقيم وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يوجه الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجيه لهذه ا ل أ م ة واتيناه في الدنيا ح س ن و إ ن ه في ا ل آ خ ر ة ل م ن الصالحين ثم اوحينا إ ل ي ك أ ن اتبع م ل ة إ ب ر ا ه ي م حنيفا وما كان من المشركين مله ابراهيم هل, هل تفعل على غير التوحيد وربنا قال ومن يرغب عن م ل ة إ ب ر ا ه ي م إ ل ا من سفه نفسه و ل غ د اصطفيناه في الدنيا و إ ن ه في ا ل آ خ ر ة لمن الصالحين إ ذ غ ا ل له ربه أ س ل م غ ا ل أ س ل م ت لرب العالمين ووصى بها إ ب ر ا ه ي م بنيه ويعقوب يا بني إ ن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إ ل ا و أ ن ت م مسلمون ا ل آ ي ا ت ب نحن محتاجين لفهم لها هذه ا ل آ ي ا ت أ ي ض ا جاء ت في ص و ر ة البغر ة من ا ل آ ي ة 130 إ ل ى ا ل آ ي ة 132 ربنا قال ومن يرغب عن م ل ة إ ب ر ا ه ي م من عقيده التوحيد هل الله قال لنا من سفها نفس لكنه س ف ف س انتهى يقول ع ن د الله سبحانه وتعالى ربنا يقول هذا ولكن يقول هذا ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في ا ل آ خ ر ه لا من ايه لا من الصالحين اصطفيناه في الدنيا اصطفاه الله في الدنيا واختاره شغل شغل عجيب جدا اقرا ل ق ر ا ن ش و ابراهيم دا ربنا سبحانه وتعالى استعملوا في استعمل بنو الكعبه انت الان لمن تجي ت خ ش الكعبه لازم تلف وبعدين و ت خ ذ ن مغامر ب ر ا ه ي م و ز ر ف وابراهيم ا ل غ و ا ع د من البيت و إ س م ا ع ي ل ع م ل ي ة ط و ي ل ة استعملوا ك أ ن ه أ ص ب ح ر م ز لهذا الدين ودين ما يقوم على هذه ا ل ع ق ي د ة دين ما عنده أ ي غ ي م ة اجيتنا س سبحانه ت وتعالى واكتباه ف ا الله لينا ه الأمثال وضرب و ا ب ل ن ا غصص في الغرآن ولقد آ ي إ بالحق ر ه رشده ي م من ق ب و ام به ا ل انت ل ل ا لأبيه وغومه ما هذه التماثيل من لها ا ع ف و غ اللاعبين وجدنا آباءنا ه ا د غالبا لقد كنتم أنتم أ و و ك م مبين بالحق أم أنت من من في أجيتنا يا اللاعبين ضلال غال بالحق غال ب أنت ربكم رب السماوات و ا ل أ ر ض الذي فطرهن و أ ن ا على ذلك من الشاهدين وطلاهي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 ق ا ل ك ن ع ل و ا ك ب ي ر ه م ه ذ ا ك ا ن ك ا ن و ا ي ن ط ل و ن ف ر ج ع و ن هناك انفاق ويقولون انفاق و ثم ق و ل و ن ا ن ف ا ؤ و س ه م ل ق د ع ل م ت م ا ه ن ل ا ق ويقولون ا ن ف ب د و ن من د و ن ا ل ل ه م ا لا ي ن ف ع ك م ش ي ئ ا ق ويقولون ا ن ف ا ل و ي ق و ل م ا ت ع ب د و ن من د و ن انفاق ل ل ه ل ع ي ق و ل و ن ا ل و ا ح ر ي ق و ه و ا ن ص ر و ا آلهاتكم إ ن ك ن ت م ف ا ق و ي ن غ ل و ن ا ن ف ا ك و ن ي بردا و س ل ا م ا على إ ب ر ا ه ي م و أ ر ا د و ا به ك ي د ا ف ج ع ل ن ا ه م ا ل أ خ ق ر ي ن ل ي ه انفاق ل و ي ق ا ل غ ص ه م و ا ل آ ن هذه ا ل أ م ة أ م ة ع ب ا د ة ا ل أ و س ا ن و ا ل أ ص ن ا م ع ب ا د ة القبول و ا ل أ ض ر ح ه أ م ه حكم شرع الله كل ج م ا ع ة عندهم إ ل ه يعبدون من دون الله كل ج م ا ع ة عندهم ضريح عندهم خبر عندهم بيان يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى كيف تقوم ش ر ي ع ة مع المشركين مستحيل مستحيل مستحيل رضوا الناس أ م لن يرضوا ما حتطبق ش ر ي ع ة هذه البلد وهذه ا ل أ و س ا ن م و ج و د ة و د ع و ة التوحيد م ف ق و د ة لا يمكن ولكن ربنا قال ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفها نفسه ولقد صفيناه في الدنيا وانه في ا ل آ خ ر ه من الصالحين إ اذ غالا له ربه واسلم غالا أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ل اسلمت لرب العالمين إ ب ر ا ه ي م قال ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بنيه ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون معناه مستسلمين لاوامر الله موحدين الله سبحانه وتعالى هذه الايات بارك الله فيكم جاءت في صوره البغر وكل ما تجي ايات زيديه عشان تبين ليك العقيده السليمه نحن الان فاقدين ع ق ي د ة مش فاقدين شريعه فاقدين عقيده عقيدتنا مختلفه كل ا ل ج م ا ع ة قالوا ب خ ش م ا لا إ ل ه إ ل ا الله وكل ج م ا ع ة اتخذوا لهم إ ل ه من دون الله سبحانه وتعالى كل ج م ا ع ة إ ل ه ه م يديهم أ م ر خ ل ا س ان يقولوا عاش أ ب و فلان وعاش أ ب و فلان وعاش أ ب و فلان وديه كمان قاموا بهنا امه م ن ت ه ي ة لا يمكن تحكم ي شرع الله السبب ل أ ن أ م ه م ش ر ك ة رضوا الناس ان لم يرضوا وربنا قال مهيبين اليه واتغوه واغيموا ا ل ص ل ا ة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرح فرقوا الدين اتفرقوا طوائف و أ ح ز ا ب باسم الدين ماعرفنا باسم الدين باسم ا ل أ ح ز ا ب باسم الطوائف باسم ا ل ص و ف ي ة باسم ايه أ م ة م ن ت ه ي ة بارك الله فيكم عشان ك د ه كل واحد فيكم ا ل آ ن أ ر ا د لنفس ا ل ن ج ا ة فليرجع أ و ل ا ل ع ظ ي ة التوحيد وبعد ك د ه نطبق شرع الله في نفسك ا ل ش ر ي ع ة ج ا ه ز ة دين مكتمل ربنا سبحانه وتعالى بعد ما نزع من اليهود سلم ع ل محمد صلى الله عليه وسلم ربنا قال ثم جعلناك على ش ر ي ع ة من ا ل أ م ر فاتبعها ولا تتبع أ ه و الذين ء ا لا يعلمون إ ن ه م لن يغنوا عنك من الله شيئا و إ ن الظالمين بعضهم أ و ل ي ا ء بعض والله ولي المتقين متين نرجع لايات الله متين نحن نتمسك بس يكون الله الولي ب ر ا ه دين فلان وليم دين ودين فلان سيدم فلان ودين مع ناس فلان ومع ناس فلان مستحيل تقوم ش ر ي ع ة بارك الله فيكم مش ش ر ي ع ة الحدود دي مبتتتم د ي الحدود ز ي ا د ة ما ح ت ي م حد الزنا ولا حد الرجم ولا حد ا ل س ر ق ة ده ما بتم ل أ ن الناس فاقدين ا ل أ س ا س هذا الدين له أ س ا س و أ س ا س ا ل ع ق ي د ة إ ذ ا ما في ع ق ي د ة ما في دين و إ ذ ا ما في دين ما في ش ر ي ع ة إ ذ ا ما في شريعه اذا الناس كل واحد حايم براو كل ذل و حايم براو فكل إ ن س ا ن فيكم ذكر ولا أ ن س ى أ ر ا د لنفس النجاه وحد الله وبعد التوحيد استسلم لله سلم أ م و ر ك لله سبحانه وتعالى طبق شرع الله و د ه ما بيتم بالجهل يتم بالعلم ج ر ا ي ه وفهم وعمل عشان الغيام التلقى يوم الكتاب ده ده ما خصص جاي خصص لا كتاب ا ق د م كتاب و ا ل ك ده م انزلناه تفتكرهه كتاب خصص قصص جاي لا ا ع ش تخرج الظلمات النور به من إلى ي ما ربنا ا ق الرسول كتاب أ ز ل ن إ ل ي ك لتخرج الناس من الظلمات إ ل ى النور ظلمات الشرك والكفر نحن ح ي ي ن فيها دي وربنا قال الله ا ل ولي الذين آ م ن و ا يخرجهم من الظلمات إ ل ى النور والذين كفروا أ و ل ي ا ء ه م م ن ه الطاغوت يخرجونهم من النور إ ل ى الظلمات لا يقلوهم ايات ل ا ي ق ر ر و م احاديث ليعلموهم ا دين علموهم بس يهتفو ا ليهم ويكبروا ليهم ويحلوا ليهم ده شيء ي ت علمو يصوتوا ليهم ت ا ن ي في شنو غير كده بس تصوت ليهم غير ما صوتت ع ن د ك شنو بعد كده انت زال ك ب ع د ما صوتت ا ن ي د ا ي ر منك شنو هو لمن ا يجي التصويت الجاي برضو يجي. يجيك ي ج ي ب ق ر ل لك آ ي ة من كتاب الله ا ل آ ن كل شيء ت كشف غ ش ا الشعب شعبي طيب غشوهم باسم الدين مسكوهم باسم الدين والدين مسكين إ ن ه م أ ك ل و ا اموال الناس باسم الدين جر و ا ا ل أ م ة دي باسم الدين وبعض الناس من شرع الله وسابهم إ ل ى جهنم و ر ع ي ا ذ بالله ا س أ ل الله أ ن يهديني و إ ي ا ك م ص ل ا ط ه المستقيم و أ ن يريني و إ ي ا ك م الحق حقا ويرزقن اتباعه ويرينا ل ب ا ط ل باطلا ويرزقن اجتنابه إنه تعالى سميع مجيب اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك اللهم الله تعالى سميع عليه كل سألك صلى وسلم مجيب محمد خير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 وأن ن ت س غ اقول من ر محمد النبي الأمي وعلى أزواجه المؤمنين وعلى إلى أزواجه المرسلين قولي ل هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إ ن ه هو الغفور الرحيم أغيم الصلاة الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله الامين وبعد ذكر ف إ ن الذكرى تنفع المؤمنين اخترت لكم في هذا اليوم المفضل حديث بعنوان الحياء أ و الخجل ل ل إ م ا م محمد الغزالي يقول ا ل إ م ا م محمد الغزالي رحمه الله الحياء أ م ا ر ة ص ا د ق ة الحياء أ م ا ر ة ص ا د ق ة على ط ب ي ع ة ا ل إ ن س ا ن فهو يكشف عن ق ي م ة إ ي م ا ن ه ومقدار أ د ب ه وعندما ترى الرجل يتحرج من فعل ما لا ينبغي أ و ترى ح م ر ة الخجل تصبغ وجهه إ ذ ا بدر منه ما لا يليق فاعلم بانه حي الضمير نقي المعدن زكي العنصر واذا رأيت، إ وإذا رايت الشخص صفيقا بليل الشعور لا يبالي ما ياخذ او يترك فهو امرئ لا خير فيه وليس له من الحياء وازع وليس له من الحياء وازع يعصمه ع ن اقتراف ا ل آ ث ا م وارتكاب الدنايا وقد وصى ا ل إ س ل ا م نبيه ب ا ل ح ي ا ة وجعل هذا الخلق السامي أ ب ر ز ما يتميز به ا ل إ س ل ا م من فضائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن لكل دين خلق وخلق ا ل إ س ل ا م الحياء كانت الصرامه م ل ح و ظ ة في تعاليم ا ل ي ه و د ي ة على عهد موسى وكانت ا ل س م ا ح ة م ل ح و ظ ة في تعاليم ا ل م س ي ح ي ة على عهد عيسى وقد تميز ا ل إ س ل ا م بالحياء و ا ل أ د ي ا ن كلها ت أ م ر بالفضائل ج م ل ة وتحاسب عليها ج م ل ة وقد أ ر ا د النبي الكريم أ ن يجعل من ح س ا س ي ة المسلم بما في ا ل ف ض ي ل ة من خير وبما في ا ل ر ذ ي ل ة من شر أ س ا س ا يدفعه إ ل ى الاستمساك ب ا ل ف ض ي ل ة و ا ل إ ش م ئ ز ا ز من ا ل أ خ ر ى حياء من ترك الخير ومن فعل الشر بغض النظر عن الثواب والعقاب أ ل ي س من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارق الناس طبعا و أ ن ب ل ه م س ي ر ة و أ ع م ق ه م شعورا بالواجب ونفورا من الحرام عن أ ب ي سعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها وكان إ ذ ا ر أ ى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه إ ن ا ل إ ي م ا ن إ ن ا ل إ ي م ا ن ص ل ة ك ر ي م ة بين العباد وربه ومن حق هذه ا ل ص ل ة بل أ ث ر ه ا ا ل أ و ل ت ز ك ي ة النفوس وتقويم ا ل أ خ ل ا ق وتهذيب ا ل أ ع م ا ل ولن يتم ذلك و ل ن يتم ذلك ل إ ا إ ذ ا ت أ س س ت في النفس ع ا ط ف ة ح ي ة ت ت ر ف ع بها أ ب د ا عن الخطايا وتستشعر الغضاضه من سفاسف ا ل أ م و ر أ م اما ا ل ل إ م ب الالمام م ح ق ر أما ا إ ل بالمحاقر دون تورع والوقوع في الصغائر دون ا ت ر ا ف ذ ل ك فذلك, فذلك د ل ا ل ة فقدان النفس لحيائها ثم فقدانها ل إ ي م ا ن ه ا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء و ا ل إ ي م ا ن ق ر ن ا جميعا ف إ ذ ا رفع أ ح د ه م ا رفع ا ل آ خ ر و إ ل ه ذلك أن المر ان ل م ر أ المرء حينما يفقد حياءه يتدرج من سيء إ ل ى أ س و أ ويهبط من ر ذ ي ل ة إ ل ى أ ر ذ ل ولا يزال, يهوى. ولا يزال يهوى حتى ينحدر في ا ل د ر ك ا ل أ س ف ل وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يكشف عن مراحل هذا السقوط الذي يبتدئ, الذي يبتدئ بضياع ت د ب ا ل ح ي ا ة وينتهي بشر العواقب والحديث أ ن الله عز وجل إ ذ ا أ ر ا د أ ن يهلك عبدا نزع منه ا ل ح ي ا ة ف إ ذ ا نزع منه ا ل ح ي ا ة لم تلقه إ ل الا مقيتا ممقتا فإذا م تلقه ل إ مقيتا م م ق ت ا نزعت منه ا ل أ م ا ن ة فإذا نزعت ن م ه ا لم أ ا ن ة لم تلقه إ ل ا خائنا مخونه ف إ ذ ا لم تلقه إ ل ا خائنا مخونه نزعت ن م الرحمة فإذا نزعت منه الرحمه ة لم ل ت ق إلا ملعنة رجيما ف إ ذ ا لم تلقه إ ل ا رجيما ملعنه نزعت منه ر ف ق ة ا ل إ س ل ا م وهذا ترتيب دقيق وهذا ترتيب دقيق في وصفه ل أ م ر ا ض النفوس وتتبعها ل أ ط و ا ر ه ا وكيف تسلم و وكيف تسلم كل ي ف ت س م كل م ر ح ل ة خ ب ي ث ة إ ل ى أ خ ر ى ش د نقره فان إ ن ل ل ر ج إذا الرجل اذا مزق الحجاب عن وجهه, فإن الرجل إذا مزق الحجاب عن وجهه ولم يتهيب على عمله حسابه ولم يخشى في سلوكه ل و م ت لائم مد يد ا ل أ ذ ى للناس مد يد ا ل أ ذ ى للناس وطغى على كل من يقع في سلطانه ومثل هذا الشخص الشرس لن يجد قلبا يعطف عليه بل يغرس الضغائن في القلوب وينميها و أ ي حب لامرئ ج ر ي على الله وعلى الناس لا يرده عن ا ل آ ث ا م حياه ف إ ذ ا صار الشخص بهذه ا ل م ت ا ب ة لم يؤتمن على شيء قط لم يؤتمن على يؤتمن شيء قط إ ذ كيف يؤتمن إ ذ كيف يؤتمن على أ م و ا ل لا يخجل من أ ك ل ه ا أ و على أ ع ر ا ض لا يستحي من ف ط ح ه ا أ و على موعد لا يهمه أ ن يخلفه أ و على واجب لا ي ب ا ر ي أ ن يفرط فيه أ و على ب ض ا ع ة لا يتنزه عن الغش ب ي ه ا ف إ ذ ا فقد الشخص حياءه وفقد أ م ا ن ت ه أصبح ح و ش اصبح كاسرا أ وحشا كاسرا ينطلق معبدا ر وراء شهواته ويدوس, ويدوس في سبيلها أ ز ق العواطف فهو يغتال فهو يغتال اموال الفقراء غير شاعر نحوهم ب ر ق ة وينظر, وينظر إ ل ى آ ل ا م المنكوبين والمستضعفين فلا يهتز فؤاده بشفقه ان أ ث ر ت ه ا ل ج ا م ح ة وضعت على عينيه غ ش ا و ة م ظ ل م ة ف ه و لا يعرف إ ل ا ما يغويه ويغريه بالمزيد ويوم يبلغ امرئ هذا الحضيض فقد أ ف ل ت من قيود الدين وانخلع من ر ب ط ة ا ل إ س ل ا م وللحياء مواضع و ل ل ح يستحب ا مواضع ي فيها فالحياء في الكلام يتطلب من المسلم أ ن يطهر فمه من الفحش و أ ن ينزه لسانه عن العين و أ ن يخجل من ذكر العورات فان إ ن من سوء ل أ د ب ف إ من سوء الادب ان تفلت الالفاظ البذيئه من المرء غير عابئ بمواقعها واثارها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الايمان والايمان في الجنه والبذاء من الجفاء والجفاء في النار ومن الحياء في الكلام ان يقتصد ان يقتصد المسلم في تحدثه بالمجالس ف إ ن بعض الناس لا يستحيون لا يستحيون من امتلاك ن ا ص ي ة الحديث في المحافل ا ل ج ا م ع ة فيملؤون ا ل أ ف ئ د ة بالضجر من طول ما يتحدثون وقد كره ا ل إ س ل ا م هذا ا ل ص ن ف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم صرف الكلام ليستبي به قلوب الرجال لم يقبل الله منه يوم القيامه صرفا ولا عدلا وقال إ ن الله عز وجل يبغض يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقره وسر هذا ا ل ب ط وسر هذا ا ل ب ط أ ن أ خ ب ا ر هؤلاء لا تخلو من التزيد و ح و ا ل ه م لا تخلص من الرياء واستئثارهم بالمجالس متنفس لعلل خلقيه كان الحياء علاجها الشافي لو أ ن ه م استمسكوا به ولذلك جاء في بعض ا ل آ ث ا ر أ ن العي أ ف ض ل من هذا ا ل إ ف ص ا ح وهو عي اللسان لا عي القلب ومن الحيي ا أن خ ج ل ان ل إ س ا ن من أن يخجل ؤ ث ر عنه ومن أن سوء الحياة ي ا ل إ ن س ا ن من أ ن يؤثر عنه سوء و أ ن يحرص وأن يحرص على بقاء سمعته ن ق ي ة ن ق ي ة من الشوائب ب ع ي د ة ب ع ي د ة عن ا ل إ ش ا ع ا ت ا ل س ي ئ ة ف إ ن ا ل غ ي ب ة إ ن م ا تحرم فيمن سترت حاله أ م ا من كشف صفحته و أ ظ ه ر سوعته ف إ ن الناس لن يبلغوا منه ما يبلغ من نفسه ولذلك أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لوثته لو من لوثته لو قاذورات المعاصي أ ن يتوارى عن ا ل أ ع ي ن وعندما ر آ ه بعض أ ص ح ا ب ه مع زوجته في ن ا ح ي ة من المسجد استوقفهم استوقفهم لينبئهم ب أ ن ه ليس مع ا م ر أ ة غ ر ي ب ة والفارق واضح والفارق واضح بين من يطلب بعمله السمعه ومن يذود عن سمعته العباد و إ ت ق ا ء المسلم للناس لا يعني النفاق لا يعني النفاق ب إ ب ط ا ن القبيح ه و إ ظ ه ا ر الحسن كلا, كلا بل المراد عدم الجهر بالقبائح والاستحياء من مقارفتها ع ل ن ي ة فان إ ن ل ل ر ج ف إ الرجل الذي يخجل من الظهور ب ر ذ ي ل ة لا تزال فيه ب ق ي ة من خجل و ا ل ر والرجل الذي يطلب الظهور ب ا ل ف ض ي ل ة لا تزال فيه ب ق ي ة من ا ل شر على أ ن ا ل إ ن س ا ن ينبغي على أ ن ا ل إ ن س ا ن ينبغي أ ن يخجل من نفسه كما يخجل من الناس ف إ ذ ا كره أ ن يروه على نقيصه فليكره أ ن يرى نفسه على مثلها الا إ ذ ا حسبها أ ح ق ر من أ ن يستحى منها وقد قيل من عمل في السر من عمل في السر عملا يستحي منه في ا ل ع ل ن ي ة فليس لنفسه عنده قطر ومن ثم ومن ثم كان لزاما على المسلم كان لزاما على المسلم أ ن يبتعد أ ن يبتعد عن الدنايا ما ظهر منها وما بطن سواء خلا بنفسه أ و برز إ ل ى الناس وفي ا ل أ ث ر وفي ا ل أ ث ر ما أ ح ب ب ت أ ن تسمعه أ ذ ن ا ك ف أ ت ه وما كرهت أ ن تسمعه أ ذ ن ا ك ف ي ت ن ب ه إ ن ا ل ح ي ا ة ملاك الخير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إ ل ا شانه وما كان الحياء في شيء إ ل ا زانه فلو تجسم, فلو تجسم الحياه لكان رمز الصلاح و ا ل إ ص ل ا ح عن ع ا ئ ش ة عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لو كان الحياء رجلا لكان رجلا صالحا ولو كان الفحش رجلا لكان رجلا سوءا ومن الحياء مع الناس أ ن تعرف ل أ ص ح ا ب الحقوق منازلهم و أ ن تؤتي كل ذي فضل فضلا فللغلام مع من يكبرونه وللتلميذ مع من يعلمونه مسلك يقوم على ا ل ت أ د ب والتقديم فلا يسوغ أ ن يرفع فوقهم صوته ولا أ ن يجعل أ م ا م ه م خ ط و ة وفي الحديث وفي الحديث تواضعوا تواضعوا لمن تعلمون منه, تواضعوا لمن تعلمون منه وفي الحديث اللهم لا يدركني زمان لا يتبع فيه العليم ولا ي س ت ح ي ا فيه الحليم وعن عبد, الله بن يسر وعن عبد الله بن يسر قال لقد سمعت حديثا منذ زمان رسول الله عليكم ورحمه الحق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 و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه ومن اهتدى بهديه إ ل ى يوم الدين يا أيها الذين يا أيها الذي آمنوا اتقوا الله تغاته ولا إلا الناس اتقوا واحدة وأنتم مسلمون خلقكم تموتن من نفس ربكم حق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 إ ن هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي هي أ ق و ى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أ ن لهم أ ج ر ا كبيرا لتنزيله الذي يقول تبارك وتعالى فيه فذكر ب ا ل ق ر آ ن من يخاف وعيد في هذا ا ل ق ر آ ن وفي ص و ر ة المائده ا ل آ ي ة ثلاثه في هذه ا ل آ ي ة الله سبحانه وتعالى حرم علينا ب ع ض المحرمات ثم قال تبارك وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا أ ي ه ا المسلمون الله سبحانه وتعالى أ ك م ل هذا الدين ودين ا ل إ س ل ا م يحتاج من الناس ل د ر ا س ة وعلم وتطبيق وهذا الدين كل إ ن س ا ن بدون د ل ا س ة لا يمكن يعرف دين الله و بدون علم م ا يمكن يفهم دين الله هذا الدين دين علم ان الانسان يتعلم الدين وما يفتكروا ان ا ل ش ر ي ع ة والدين هي حدود نعم هي حدود في كل شيء مش حدود مثلا ق ا ئ م ة على حد ا ل س ر ق ة او حد الزنا او حد الرجم لا كل ما جاء في هذا الكتاب هو حدود الله سبحانه وتعالى الطلاب حدود الارث حدود كل حدود و ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا عايز يغيم دين الله ولا يغيم شرع الله لا بد يكون عنده إ ل م ا ن بكل الحدود ومن أ ه م هذه الحدود حد التوحيد إ ذ ا ما في توحيد يبقى دين ما في ك ل كله هذا الدين الذي أ ك م ل ه الله سبحانه وتعالى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شرح الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ا ل إ س ل ا م ق ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني ا ل إ س ل ا م على خمس غ و ا ع د أ س ا س ي ة ا ل غ ا ع د ة ا ل أ و ل ى في هذا الدين شهاده ة أن لا ل إ إ ل ان الله و أ م م ح د ا رسول اله ل ب الا ح ق ق ي ة م م ح ت الله ج ة ب ر م محتاجة لحكومة محتاجة ا ولا الإنسان ن ن لعقيدة يعتقد في س ف يطبقا وان إ ذ ك ا الناس ف ه محمدا و وبدوا ا الأركان بيها بلا إله إلا هذه إله الله م رسول الله لكانوا واحدة وكانوا حزب واحد وكانوا طائفة واحدة. لكن لمن الناس الإسلام الصحيح وكانوا وكانوا بيقوا واحدة بيقوا واحد بيقوا طائفة واحدة ما أخذوا الإسلام من منبع حزب أمة ومن تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم ت ف ر ق طوائف و أ ح ز ا ب و أ ص ب ح و ا يضربوا بعض و ي س ي ء و ا بعض وحتى بوم ا ل ع م ل ي ة دي الى أ ن يلهم الله سبحانه وتعالى بهذه ا ل ك ي ف ي ة هذا الدين مكتمل من كل شيء أ ي شيء ربنا سبحانه وتعالى أ ك م ل ه قال اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم الشتى دين اليه ر ب ن ا قال أ ن ا أ ك م ل ت بعدين قال و أ ت م م ت عليكم نعمتي و أ ك ب ر ن ع م للناس هذا الدين ل أ ن ه ذ ا الدين البغيم ا ل إ ن س ا ن هذا الدين هو البيغي م ك عن ب الله سبحانه وتعالى وفي يوم ربنا سماه يوم الدين يوم الدين معنا ه يوم الحساب يوم الجزاء الدين ديه ممشد يوم من هنا في يوم الدين هو البيغي م ك وما أ د ر ا ك م ا يوم الدين يوم ل ا ت م ل ك ن ف س لنفسي ش ئ ا و ا ل أ م ر يوم اذن لله تجيب الدين ا ل إ س ل ا م والدين ي و ا ل ب ي غ ي م ك وربنا سبحانه وتعالى أ ك د ق ا ل ومن يبقي غير ا ل إ س ل ا م دين ا فلن ي ق ب ل منه ووفي ه ا ل آ خ ي ر ا ت ي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 س و ر ة آ ل عمران ا ل آ ي ة خمسه وثمانين الى ا ل آ ي ة تسعه وثمانين الله سبحانه وتعالى يقول ومن يبتغي غير ا ل إ س ل ا م دينا فلن يقبل منه م وما أ ك ث ر ا ل أ د ي ا ن أ د ي ا ن ك ث ي ر ة جدا ا ل آ ن انتشر ت د ي ن ا ل م س ي ح ي ة د ي ن ا ل ي ه و د ي ة د ي ن ا ل ص و ف ي ة دين ا ل أ ح ز ا ب أ د ي ا ن ك ث ي ر ة جدا بدين ا ل ه ا الناس وكلمه دين الشيء أ ن ت بتدين له الناس ا لمن آ ن ل كسرت ا ل أ د ي ا ن تفرغ طوائف واحزاب كسرت الأديان كل ج م ا ع ة يدين ا ل نظام معين تركوا دين محمد صلى الله عليه وسلم وربنا ي أ ك ل للناس يقول لهم هو الذي أ ر س ل رسوله بالهدى ودين الحق عشان ما يتابعوا الناس دين الباطل ودين الباطل هو المنتشر د ي ا و م ت ف ر ج ي ن الناس طوائف ا ل ح ز ا ب ده ك ل دين بتاع باطل ودين الحق ا ل ج ب ي ه م محمد عشان ك ل إ ن س ا ن يهتدي ب ه ذ ي محمد صلى الله عليه وسلم وربنا قالوا من يبتغي غير ا ل إ س ل ا م دينا قال فلن يقبل منه تمشي يوم ا ل غ ي ا م ه بدون الدين الجبيل محمد صلى الله عليه وسلم الدين مرفوض ميتين في يوم الدين اللي هو يوم الحساب اللي هو اليوم اللي انت عايزين يحسبوك أ و ل شيء جيد بدين أ ص ل ي ولا جيد بدين مزيف الدين اللي انت ب ت د ي ا له ل هنا دا وربنا سبحانه وتعالى يقول وهو في ا ل آ خ ر ة من الخاسرين شاهد دين ج ب ي ه ما مغبول. لان الدين مربوط في لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله عن اي تباكت ع ا بالله و س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدين البر ي ربنا سبحانه وتعالى وبعد كذا ربنا يقول كيف يهد الله غ و م ا كفروا بعد إ ي م ا ن ه م ش ه د و ا لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله وكفروا بعد ا ل إ ي م ا ن بالله كفروا اي ه ارتدوا سابوا الدين دي اصبحوا الناس ا ل آ ن بطحوا في أ ش ي ا ء غريبه لانهم ما فهموا ي الدين زاد وربنا يشهدوا ان رسول ا ل ل يشهدوا كل لا اله الا الله محمد رسول الله, معناه اتباع كتاب الله, وسنة رسول الله وجاءهم البينات كل شبي واضح بعد كذا ربنا قال والله لا يهدي القوم الظالمين هؤلاء المشركين ربنا ما يهديهم إ ل ى الحق السبب ل أ ن ه م أ س ا س للدين ما عندهم ما في عقيده ما متلمين على لا إله إلا الله محمد رسول الله عشان كده ما على إله رسول إلى يهتدوا يمكن يلقى طريق、الحق. مستحيل دين ممكن محمد الحق كده ولا يقوم لأنه الأساس فاق و امنوا بالله ربنا و بالاسلام دينا و بمحمد صلى الله عليه و سلم ن ب ي ا و رسولا لما كان تفرغوا طوايف و حزب مش ممكن ليه لانهم متفرغين طوايف و حزب ربنا قال الرسول ان الذين فرغوا دينهم و كانوا شيعا لست منهم في شيء معناه ان الرسول بريء منهم و اذا كان تبرع منهم الرسول صلى الله عليه س م ع ن ا ه ناس ما, لها ما عندها قيمه عند الله سبحانه و تعالى ا الذين فرغوا دينهم و كانوا شيعا لست منهم في شيء و ربنا سبحانه و تعالى يؤكد يقول كيف ي ه د ي الله غوما كفروا بعد إ ي م ا ن ه م وشهدوا أ ن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي ا ل غ و م الظالمين بعد كذا أ ش ا ر لهم قالوا أ ل ئ ك ج ز عليهم لعنط اولئك ا م ل ا ة و ا ل ن ا س أ ج م ع ي ن خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون أ ف ه م يا اخي المسلم دير ي ا ش م د ي ر ا لا ش ه د ل إ ل ه إ ل ا الله محمد ر س و الله و ي ر ت د و ا ارتدوا عن الدين بتهم إ ل الا فيه شرط واحد إ الذين تابوا من بعد ذلك و أ ص ل ح و ا ف إ ن الله غفور رحيم إ ذ ا كان تابوا الناس رجعوا إ ل ى الله وده مستحيل عشان ما نعيش في ه وهم بارك الله فيكم نحن مطالبين بتطبيق شرع الله تطبيق شرع الله بعقيدته بصلاته ب أ ح ك ا م ه مش بالحدود الحدود هي المسكين فيها الناس الحدود غ ر ي ب ة جدا م س ك ي ن كل الحدود بس في الحدود ب تحت حد ا ل س ر ق ة ومثلا حد الزنا والحدود ذاتهم ما متفقين عليها في الوقت لانه كل دين الله حدود الطلاق حدود والارث حدود يا أيها النبي إذا طلقت من إ ذ ا كان الناس ما قاموا بالدين كله ابدا الدين ف ا ج د ا ل أ س ا س بتاعه عشان كذا ما ح ت ق و م ش ر ي ع ة في البلد、دي. ليه ل أ ن ه إ ذ ا ما في ا ل توحيد بلا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله ع ق ي د ة س ل ي م ة والتفاف حول الرسول ا ل ش ر ي ع ة ما ح ت ق و م وهذا شفت الشعب ذ ك و ا ل آ ن الحمد لله كل شيء بين لكم يتكشف لكم البيغفو ضد ا ل ش ر ي ع ة الشيده لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله الناس اللي بيقولوا نحن مؤمنين ونحن ل س ي ا د ة الدين هم الوافين ضد الشريعه ليه لانهم ما, ما في اساس واقفين عليه شريعه ة خ و من دين ا ل آ ب ا ء و ا ل أ ج د ا د مش من دين الله و أ ي شريعه ما يقم و على دين ا ل آ ب ا ء و ا ل أ ج د ا د ما ل ه أ ي ق ي م ة عند الله سبحانه وتعالى و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى يا ايها الذين آ م ن و ا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ً هزوا ً ولعبا ً من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أ و ل ي ا ء واتقوا الله إ ن كنتم مؤمنين لما الرب يقول يا أيها الذين آمنوا يعني الناس لتمسكوا الدين الصحيح آمنوا يا أيها بهذا يعني أ ي إ ن س ا ن شهد لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله معنا وحد الله بعد كده اول ما يسمع يا ايها ل ن آمنوا ن ا ت ب الذين ا امنوا ل ن انتبه قال يا أيها ل ذ خ ذ و اتخذوا دينكم هزوا ا الذين دينكم ع ا الذين أوثوا الكتاب اللي من م والمصارى يسمون نفسهم مساحيين الكتاب واليهود اللي دين دين رفضوا دين, الله، رفضوا دين محمد معناها رفضوا كل ا ل أ د ي ا ن حتى دين عيسى رفضوه ل أ ن ه م رفضوا دين الله والكفار ا رفضوا الحق واتبعوا الباطل ربنا قال أ و ل ي ا ء واتقوا الله إ ن كنتم مؤمنين ولذلك دين إ ذ ا كان تابعناهم والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو حن ارتدم ا ل ا إ ل ه إ ل ا الله إ ل ى الكفر و ربنا قال يا ايها الذين آ م ن و ا إ ن تطيعوا فريغا من الذين أ و ت و ا الكتاب يردوكم بعد إ ي م ا ن ك م كافرين وكيف تكفرون و أ ن ت م تتلى عليكم آ ي ا ت الله وفيكم رسول ه ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم والله إ ذ ا ع ز ي ن نجاري الوضع دي ونجاري اليهود والنصارى و أ ش ب ا ه ه م و أ ع ا ن ه م دير ح ن ل ت د من ديننا حنرجع من عقيدتنا حنرجع إ ل ى الشرك والكفر م ر ة أ خ ر ى وبطريق غير مباشر وربنا سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين لكن مع ا ل أ س ف من المؤمنين دول بيسمعوا كلام الله من المؤمنين اللي بيجي يدبر آيات الله يجب يدبر أن الناس اللي ادعوا ا ل إ ي م ا ن ويدعوا الدين ا ل آ ن هم بيشتغلوا ب أ ه و ا ه م بيشتغلوا بنظامهم مش ب ش ر ي ع ة محمد ولا بدين محمد ولا عندهم يوم واحد آ ي ة يستندوا عليها ولا حديث يستندوا عليه بل ممكن جدا يحرفوا ا ل آ ي ا ت ويحرفوا ا ل أ ح ا د ي ث لمصلحتهم ا ل ش خ ص ي ة عشان ك د ه ربنا ق ا ل ل ن ان إ تطيعوا فريغا من الذين أ و ث و ا الكتاب هؤلاء اليهود والنصارى الله قال يردوكم بعد إ ي م ا ن ك م بعد ش ه د ت لا إ ل ه إ ل ا الله محمد صلى يردوكم بعد إ ي م ا ن ك م كافرين و ا ل م ص ي ب ربنا يقولنا وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم آ ي ا ت الله وفيكم رسوله نحن مشكلتنا ا ل آ ي ا ت دي ما ق ا ع د ي ن نعيشها والله الناس الدارين يطبقوا ا ل ش ر ي ع ة لو قالوا ا ل آ ي ا ت دي والله ما كان يتلفوا ما كان يتلفوا كل ه ك ل ه ل أ ن هذه ا ل آ ي ا ت ما تسمح ليك عشان ت أ ت ل ف مع حزب من ا ل أ ح ز ا ب والتي تتلف مع نظام من ا ل أ ن ظ م ة ما تسمح ليك لان ا ل د ع و ة ما حقتك وصاحب ا ل د ع و ة أ غ ن ى ا ل أ غ ن ي ا ء من هذا البشر كم من الرسل ربنا أ ر س ل ه م إ ل ى هذه ا ل ب ش ر ي ة ورفضوا د ع و ة الله ورفضوا ا ل ا س ت ج ا ب ة للرسول ربنا ه ل ك م أ ق ر ا ا ل ق ر آ ن شوف ا ل أ م م ا ل ه ل ك الله ه ل ك في شنو في رفضهم لا ل إ ل ه الا الله رفضوا الدين و ا ل ن ت ي ج ة كانت نهايتهم ولذلك العادي ب ن ى ا ل د ع و ة د ي ما تلتف مع أ ي حزب ولا أ ي تنظيم ولا أ ي نظام بل تدعو الناس لهذا الدين و ت ط ب ق ا في نفسك ش ر ي ع ة تطبقه ا في نفسك هذه ا ل ش ر ي ع ة ما م ح ت ا ج ة ل ح ك و م ة تطبقه ا الشريعه تطبقها انت في نفسك انت في نفسك عشان تتنجبها من عذاب الله سبحانه وتعالى عشان ك د ه ربنا سبحانه وتعالى يخاطبنا ايضا يقول يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه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 والله تلف من العقيده أ و تلف من نظامك دي ل أ ي نظام تاني يعتبر ارتداد ل أ ن ك أ ن ت عندك منهج عندك كتاب عندك رسول عندك منهج بتمشي ب ه وعندك تعليمات بتاخذها من ربك الرحمن ربنا قال يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا من يرتد منكم عن د ي ن ي يرجع منه الله أ غ ن ى ا ل أ غ ن ي ا ء فسوف ي أ ت ي الله بقوم يحبهم ويحبونه ا يجب ي ناس ت ع ل ي ن يحب الله ويحبونه محمد وأصحابه شوفهم كانوا يتلفوا كان دينهم مالمشن بجنس شنو كان تخطيط ه م في ا ل ح ي ا ة كيف كان وضعهم المشي بكيف وربنا سبحانه وتعالى بعد كده ي أ ك د ي أ ك د يقول أ ز ل ة على المؤمنين أ ز ل ا ن بعض المؤمنين لكن قال أ ع ز ة على الكافرين ما في م ؤ م ن ي م ش ي ا ل ك عليه مشرك كافر عشان يخطاط معه المشركين والكفار المؤمنين أ ش د ا لما ربنا قال محمد ا ل رسول الله والذين معه قال أ ش د و ا على الكفار رحماه بينهم تراهم ركعا سجان يفتغون فضلا من الله ورضانا أ م ا ناس ما عندهم صله بالله سبحانه و تعالى عشان كذا ي ر ك ع لليهود و ي ر ك ع ل ل ن س ا ر و ي ر ك ع ل ل ش ي و ع ي ن و ي ر ك ع للمنحرفين ل أ ن ه ما في صله بالله ما في صله بالله سبحانه و تعالى والله الذي لا ا ل ه إ لهو ا هذا المجتمع ما يؤمن بين ه ربنا ينصره عشان كذا ما ح ي ن ت ص ر و ما عندهم صله في الله ولا في غ د ر ة الله ولا في ع ظ م ة الله عشان كذا مستعدين يساوموا بدين الله في أ ي و ق ت من ا ل أ و ك ا د و شايفين المساومه المثين ي كم س ن ة نحن كم س ن ة مع الاحزاب ديل لفين فيه شنو لفين ل أ ن ه ما في دين ما في ناس مؤمنين بالله ذاتو إ ي م ا ن بالله ما في لكن لما الناس كانوا مؤمنين بالله ورجعوا إ ل ى الله الكفار ما ك ا ن و ا ش و ي ة كانوا كتار ومش كانوا بعيدين كانوا حاملين السلاح ومقابلينهم وبعدين د ي المؤمنين دخلوا دخلوا, بإيه؟ دخلوا باسم د خ ل و ب الله عشان ينصروا دين الله وبعدين كدا كانوا أ غ ل ب ي ة س ا ح ق ة وبعد كدا ربنا سبحانه وتعالى خلاهم استغاثوا بالله سبحانه وتعالى ورجعوا إ ل ى الله و س ي غ ت ه م كانت في الله ربنا جاب لهم ملايكه ملايكه من فوق طائرات التائحة ملايكه نزلت, نزلت معاهم الله قال لهم الملايكه ديالي اني مجبتهم عشان أنصر أنا ممكن انصركم بدون الملايكه د ي ا ل ك ن عشان تطمئنوا انا معاهم عشان تطمئنوا لكن نحن متين نصل مستوى ا ل إ ي م ا ن بالله نحن الناس ا ل آ ن البيع ال يقودوا هذه ا ل د ع و ة الناس ما عندهم ايمان بالله ا ل إ ن هذا المكان يجب ان يكون ا هناك ايضا ل يجب ان المصر يكون ا ل هناك ص ا ي د ا يكون هناك ينصر ايضا يكون ا هناك ا ي ح ا يكون هناك ايضا يكون هناك كتير ايضا ل م يكون هناك ايضا ن ق ر أ أ ي واحد يمشي عليه قبل ما يصل المؤمن قبل ما يصل الكافر يلقى واحد ضرب وينتهى منه الضرب م ن ه ما يعرف ملائكه يستغيثون ربكم فاستجاب لكم م د ا م ب أ ل ا ف من الملائكه م س ت و ا م ي ن ربنا قال وما ا و جعل الله إ ل ا ب ش ر ة و ل ت ط م أ ن غ ل و ب ك م به وما النصر إ ل ا من عند الله لكن وينهم المؤمنين ديه لا ت ج و ن ملائكه ولا ت ح ا ر ف لهم ولا ت غ ي ف معهم مؤمنين مشركين ما عندهم ع ق ي د ة ما عندهم دين عشان كذا ربنا سبحانه وتعالى قال ب ي ل ك ا ل ج ا ه د و ن في سبيل الله ولا يخافون ل و م ت لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وربنا سبحانه وتعالى نصرهم والله واسع عليم و بعد كذا ربنا يقول إ ن م ا وليكم الله والذين آ م ن و ا الذين ي غ ي م و ن ا ل ص ل ا ة و يؤتون ا ل ز ك ا ة و هم راكعون د ل ه م جند الله ومن يتول ى الله ورسوله والذين آ م ن و ا ف إ ن حزب الله هم الغالبون الحزب وينه حزب الله حزب الوطني الاتحادي الحزب الجمهوري الحزب الشيوعي الحزب الامه حزب ايه وين حزب الله هل ينصر دين الله ه مفقود مافي حزب اسالكم بالله الله عنده حزب حاسه وينه ح ز ب ح ز ب وينه هل يجاهد في سبيل الله هل لولا ل ن ا س الوحد الله زاتهم يجوا في مشكله الموحدين ا ل آ ن ي ح ا ر ب و ه كل ذ يحاربوهم السب ب شنو بس كم قالوا ربنا الله م ش ك ل ة حتى الدارين ا ل إ س ل ا م يحارب الناس الموحدين ا ل ق ض ي ة بارك الله فيكم تحتاج الى د ر ا س ة وخصوصا هذه ا ل آ ي ا ت تجب اسم المؤمنين الناس تدبروها كويس وربنا قال ومن يتول ى الله ورسوله ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ف إ ن حزب الله هم الغالبون وايضا يقول تبارك وتعالى في ص و ر ة ا ل م ج ا د ل ة لا تجد غ و م ا يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم ء ه م ولو كانوا آ او اخوانهم او عشيرتهم مش ممكن ياس مؤمنين يود لهم مشركين وكفاء مش ممكن لا تجدوا روما يمونون بالله واليوم ا ل آ خ ر لا تجدوا روما ربنا و ل ق ا ل ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الازلين اي انسان بجيب ي دفضه الله و د ت ش ر على الله الله قال دير اول ح ا ج ة في الازلين معنا في الازلى الاشقياء وبعد كذا ربنا قال كتب الله لاغلبن انا و ر س م ه ان الله غوي عزيز كتب الكتاب الذي يمسحها لا يمكن الناس ينتصروا إ ل ا يرجعوا إ ل ى دين الله الصحيح كتاب الله و س ن ة رسول الله بعد كده ممكن ينتصروا وده مستحيل و ا و ل ده مستحيل ليه والله هذه ا ل أ م ة ما ممكن ترجعوا تلتف حول كتاب الله مستحيل أ ق و ل نغاش دائي ي د في شنو في ج ز ئ ي ة من الحدود ما متفقين عليها طيب إ ذ ا هم في الحدود ما متفقين حيث اقول لكم في ا ل ع ق ي د ة ح س ه ق و ل الناس كلهم سيبوا أ ح ز ا ب ك م وسيبوا طوائفكم تعال يا اخوانا ب س نبغ حزب واحد نسمع حزب الله وكلنا ما عندنا زول نمشي خلفه إ ل ا كلنا نمشي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والكتاب موجود و ا ل س ن ة م و ج و د ة هل ممكن يلتفوا اذا ما التفوا يبقى ما في دين عشان ا ل ناس ما يضيعوا وقتهم ساكن وخلاص ا ل م س ر ح ي ة دي انتهينا منا ووصلنا حدها كل شيء وصلنا حده دين بتاع لهو دين بتاع لعب دين بتاع مناصب ناس ب غ ش و ا في الناس عشان كذا أ ي إ ن س ا ن مؤمن ا ل آ ن يفكر ت ف ك ي ر صحيح سليم أ ر ج ع إ ل ى هذا ا ل ق ر آ ن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 وربنا ع د م ل ل أ ح ا ا ا ب سبحانه وتعالى يقول للرسول يا أ ي ه ا الناس إ ن كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أ ع ب د ا ل ل ه الذي يتوفاكم و أ م ر ت أ ن أ ك و ن من المؤمنين وال الدين الجبين محمد ا ل آ ن فيه شكك لان ش كده الناس تفرغوا ط و ا ب ه احزاب هذا الدين له ي نظام وله ي شريعته و أ ي ض ا ربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول إ ن ا ارسلناك بالحق بشيرا ونزيرا ولا ت س أ ل عن أ ص ح ا ب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم غل إ ن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أ و ا ه م بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين أتيناهم الكتاب يكذونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون انا س ل ن ا ك بالحق بشيرا ونزيرا والله هذه ا ل د ع و ة د ع و ة ب ش ا ر ة و إ ن ز ا ر بس ا ل ى عزيز ت ج ي ب لا يستجيب والعزيز ف ض ر و ط ب ي ع ة ك ذ ا والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو لا يمكن أ ب د ا هذه ا ل أ م ة جمع على كتاب الله وسنه رسول الله مهما ي خ ت ا ر الدعاء ومهما يتكلم إ ل ا ف ئ ة غ ل ي ل ة و أ س أ ل الله تكون هذه ا ل ف ئ ة هي ج م ا ع ة م ن ص ا ر ا ل س ن ة ا ل م ح م د ي ة البيتمسكوا بكتاب الله و س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبعدوا من هذا المجتمع مجتمع فاسد مجتمع د ع ض ل ا ل مجتمع كله ي ق ر ه بعض البعض عشان ك د ه ا ل ع م ل ي ة د ي بارك الله فيكم ع م ل ي ة الناس مفروض ي د ر س و ا د ر ا س ة ص ح ي ح ة وربنا قادر رسول النار سناك ل بالحق بشيلا و ن ا رضينا قال بعد ك د ه ولا ت س أ ل ه عن أ ص ح ا ب الجحيم الناس المشينا ر ما في زول يقدر يعمل لهم ح م ا ي ة وما ممكن الدعوه دي تلم الناس في صعيد واحد وربنا سبحانه وتعالى يقول افمن حقق علي كلمه العذاب افانت تنجزم في النار الكلام ده موجه للرسول صلى الله عليه وسلم مش ممكن انك تنجزم ليه لان الصوم سيستجيبوا ل ن ا س سيستمروا في فسادهم دي وفي تفريغتهم وفي ضلالهم دي وبعد كده ربنا يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع عملتهم واليهود والنصارى سيطر علينا سيطره كامله الان الناس بمجدوا في غوانين اليهود والنصارى الاشتراكيه و ا ل د ي م ق ر ا ي ه ديمقراطيه ه ا ح ك ا ي فما الشعب الا الشعب أ و ا ل أ غ ل ب ي ة ح س ه ا ل آ ن إ ذ ا أ خ ذ ت دين الله في ميزان و ا ل أ غ ل ب ي ة قالت ما دايره ا خلاص الدين صغر ح س ه ا ل آ ن المحاوره في شنو مؤتمرات مؤتمر دستوري ومؤتمر ايه, ومش عارف إيه وعرض إ ي ه عرض في شنو و إ ن ت و ا اللي بتعرضوا ديل ذاتهم الناس لو فكروا بس ب ي ع ر ض و ا ا ل أ ش ي ا ء ذاتهم هم م ن و الناس ذيل هم انو ذاتهم مش أ و شويه التراب اللي ربنا سبحانه وتعالى كون منها ا ل ب ش ر ي ة ذي كلها مش ياهو يا ي اخي انت كنت يوم واحد م ط ف ه وربنا سبحانه ت ع ا ل ى بتساوم في شرعه دي و ا ل بتساوم في دينه دي مش رباك انت نطفه ت في بطن امك علق في الرحم مبغى و كساك عظام ه و كساك لحم ه و ا ن ش أ ك و ي ر ب ي في ك ل ح د ما ه اول ما جاتك عضلات قال لك دي ن الله قلت لا شوف الرفض الان بقى ي بمستوى غدر شنو خليهم الجنوبيين دي ن المسيحيين خليهم المسلمين ا ل رفضوا الدين المسلمين ا ل رفضوا ا ل ش ر ي ع ة دي ا م س ل م ي ن برضو دي ا م س ل م ي ن غير مرتدين رضوا الناس أ م لم يرضوا ولذلك دي ط ب ي ع ة الدعوه بارك الله فيكم عشان تكونوا على علم وربنا سبحانه وتعالى أ ك د قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع م ل ت ه م ا ل آ ن ن ح ن غادتنا وسيادنا إ و ك ب ر ا ن ا تبع اليهود والنصارى جاريناهم مشينا معهم مع اليهود والنصارى ويوم ا ل غ ي ا م ربنا قال ويوم تغلب وجوهم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا ا ل ر س و ل و غ ا ل و ا ربنا ا ن ط ع ن ا سادتنا و ك ب ر ن ا ف ا ض ل ن ا ا ل س ب ي ل ض ل ه م بعدهم عن دين الله بعدهم عن شرع الله ودعا لكفر والعذاب بالله ن ع م ة الله ممثله في هذا الدين لما ربنا قال اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي لكن هذه ا ل ن ع م ة لقت من ي ب د ل و يغيرا الم تر إ ل ى الذين بدلوا ن ع م ة الله كفرا و أ ح ل و ا غ و م ه م دار البوار هؤلاء هم الله لهم فيها وجوههم السادة والكبراء لعل الكافرين وأعد لهم سعيراً خالدين فيها أبداً. لا يجدون وليا ولا نصيراً يوم تغلب في النار يغولون سعيرا أبدا نصيرا يوم وأعد يجدون إن في يا ليتنا أ ط ع ن ا الله و أ ط ع ن ا الرسول وغالوا ربنا إ ن أ ط ع ن ا سادتنا وكبراءنا ف أ ض ل ن ا السبيل ربنا أ ت ي ه م ضعفين من العذاب و أ ل ع ن ه م لعنا ك ب ي ر ة ا ل س ا د ة والكبراء والساد ة والكبراء د ي خلوهم القدام جابوا الدين طبقوا شرع الله فتشوا العالم العربي د كله شوفوا متطبقين شرع الله عشان كذا بارك الله فيكم القضيه مش ق ض ي ة هنا ا ل ق ض ي ة سنجيب امام الله ي ح ك م بيننا ا ت كلنا خلافات ص ح ي ح م س ت مستمره ر ة و ن بخلافاتنا زي ما اختلفت ل ما زي ي و د والنصارى ما قال ر زي س و و وأمتي ل إلى, إلى قال ن ا إلا واحدة الواحدة س و ل ق ا ت م ا عليها أنا أ و ص ح ا بخلافاتنا ي ي ك متمسك شوف ل ل ر س و وأصحابه شنو شنو حزيبهم كان ا دينهم ط ئ ا ا أ ش تضيع وقتك في في كل العالم العربي كل العالم العربي س ي ط ر ي ن عليه اليهود والنصارى ولذلك بلد يدل اليهود والنصارى لا يمكن ي ح ك م فيه شرع الله ولن ترضى عنك اليهود ولا ل ن ص ا ر ى حتى تتبع ملتهم ض ا ب ا د ا ل ر س و ل كذا لكن ربنا قال لهم ي ل غل إ ن ه ضلال هو الهدى مش ممكن مش ممكن اتبع ولذلك الناس العايزين يتابعوا محمد يكون على بينه ويفهموا ا ل آ ي ا ت دي غل إ ن ه ضلال هو الهدى بعد كذا ربنا قال لولا ن اتبعت أ ه و ا ه م مقراطيتهم وفي ه م ا ا ل م ج ا ء ك م ن ا ل ع ل م ا ل ل ه ت ا ل م ن ا ل ل ه من و ل ي و ل المنزليه ن ص ي ا تجد م ينصره و ح س م ح د م و ل ي و ل ا حيث د ل م ن ص ي ل ي ن ص ر ه م بعد كده وفي المنزليه ا ا ل ا ا ت وفي ه ا ل ا م ا ل ل ه ي ف ه م آ ي ا ت ا ل ل ه ه ي ف م هدي ر س و ل الله الله صلى ل ع ي ه و س ل م ه ذ ا ا ل ص ف م ن ا ل ن ربنا ا قال س أولئك ي ؤ يؤمنون به م يؤمنون به ومن ن ن و به به ب يغفر ه فاولئك هم الخاسرون الكفر ب ا ل آ ي ا ت ده هو ا ل خ س ا ر ة و خ س ا ر ة ك ب ي ر ة وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى في سوره التوبه قال يريدون ليطفئوا نور الله ب أ ف و ا ه ه م و ي أ ب ى الله إ ل ا أ ن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أ ر س ل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يريدون ليطفئوا نور الله بالجدال بالمغالطات بالكلام الفارغ يريد كلهم و إ ذ ا كان نور الله ينطفئ أ ن ف خ الشمس ذ ه إ ذ ا كان قدرت بالخوف تخشمك تنفخها و ت ب ف ي ه ا يبقى الدين ده حينطفئ لكن مستحيل هذا الدين ده حيستمر ولا بد يبينه للناس يريدون أ ن يطفئوا نور الله ب أ ف و ا ه ه م و ربنا قال و ياض الله الا ان يتم نوره النور ده حيتم والايات د حتشرح ي للناس و الدين حيفهموه ولو كره الكافرون مهما يكره الكفار و بعد كده ربنا يقول هو الذي ارسل رسوله بالهدى و دين الحق عشان تكون على بينه اوعى تتابع ا ل دين الباطل اوعى تتابع ا ل دين الاباء والاقداد الولاس وراسه قال تبارك وتعالى واذا غيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا ولو كان ابائهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ودين الحق حيصخر لان ربنا تكفل به والله الذي لا اله الا هو هذا الدين لولا انه دين الله لكان مات من زمان من كتبه المحاربه لكن إشان ربنا تكفل بنشره وتكفل ببيانه استمر إ ل ى يوم ا ل غ ي ا م ة ل أ ن ه ربنا قال للرسول لا تحرج به لسانك لتعجل به إ ن علينا جمعه و غ ر آ ن ه ف إ ذ ا غراناه فاتبع غ ر آ ن ه ثم إ ن علينا بيانه ل أ ن ربنا ح ي ب ي ن ه وربنا سبحانه وتعالى تحت أ ي ظرف من الظروف يجيب رجال يبين للناس هذا الدين تحت أ ي و ق ت ل أ ن الدين د ي مربوط ببيانه وربنا ح ي ب ي ن ه للناس ومن ه سبحانه هذا ذ ا الدين ربنا سبحانه وتعالى الدين بيّن إن ه م ا ا ك احسن ل ن ا س يجيب ضده هو ي ت م ر ل أ دينا ل ل ه ممن ش د اسلم وجهه لله و هو محسن و اتبع م ل ة إ ب ر ا ه ي م حنيفا و اتخذ الله إ ب ر ا ه ي م خليلا أ ح س ن دين ل أ ن ه في دين ساكت وفي دين بتاع له وفي دين ب ت ع ل ي ب وفي دين بتاع باطل ت أ د ي ا ن ك ث ي ر ة جدا لكن ربنا قال ومن أ ح س ن دينا ممن أ س ل م إ ي ه وجهه لله استسلم لله يا اخي سيبك دية دي, والألعاب دي. لعب قريب ده. هم حينتهوا مع الشوارية تبتكين حيعيشوا كثير كم من المشركين عاندوا هذا الدين المشركين عبولات والألعاب كم وكم من هم مع ما من من ومش منهم منهم عاندوا الدين النتيجة كانت شنو أخذ أعت منهم. أعت منهم. أقرأ أعت هذا لعد وقفوا ديل الغرآن دا هذا حد ضد شوف ربنا وكان يقوم بانتهاء ا ى م منهم ويجب ي أ م م ث ا ن ي ة ع ش ا ن كل د ه ك واحد أ ر ا د نفسه ا ل ن ج ا ة لا بد ان ي ه يتمسك بالدين الحق الدين الجبير محمد صلى الله عليه وسلم وربنا قال ومن أ ح س ن دين ا ممن أ س ل م وجهه لله وهو محسن وبعدين واتبع م ل ة إ ب ر ا ه ي م حنيفا واتخذ الله إ ب ر ا ه ي م خليلا دين إ ب ر ا ه ي م الخليل دين العقيده ا ل س م ح ة دين التوحيد تمسك بهذا الدين عشان تلاقيه ربك إ ل ى جنات ف ج ر من تحتها ل ا ن ه ا ر أ س ا ل الله ان يديني واياكم